أم نجعل المتقين كالفجار كتابا زلله إليك مبارك اللي يتذبّروا آياته وليتذكر أول الألباب ووَهَبْنَا لِدَاوُدَ صُلِيمًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ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 وذكر عبدنا أيوب إذ ناد ربه أنني مسني الشيطان بنصبه عذاب أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَعْهُمْ رَحْمَةً مِنَّا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 وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاعين لشر مأب جهنم يسلونها فبسر مهد هذا فليذوقه حميم وغسقة وأخر من شكله أزواج هذا فوج مقتاحم معكم لا مرحب بهم